وآية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المستقين ولا عدوان الله على الظالمين وصلى الله وصلى الله على النبي ومحمد وعلى آله وصحابته ومعين وبعض قال رحمه الله تعالى باب العمل إذا عطل, عطل ما وهلك وضل باب العمل في الهدي باب العمل عمل صلب وبابيه في هذه هذه التحدي الى عظم ما مركه هلاسمه او ضله واللهابه عظم بك فرحه وزلا فعلا ما يعفر يعني خند وزلا كليه معنى ما هي كفرح وكله ويا واي مركه عظم هو هلاسمه ويا معناه هيدو او ضله والله وحدث لي يحيى باي وغمي المالك بوك ولي عغشام نعر وتعنى به قال وحوى أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك هدي يديسة قال لصاحب هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك هدي يديسة فيه صاحبك هاي النبي هو دقي صلى الله عليه وسلم ماذي عيسى ما تقلل ماذي عيسى وحباريه التواقر رائب آذوه الميسر يعني هذا وساط فاشواء ذكت لكن قبصه هذا ناجية بن جندب الأسل يماليناها ولماذا قال خبيراً الذكوان ماليناها ماليناها لكن سنة صحرة إسمان دي دلائم وحلقون جبعية مركي خرال أورانجلي الذكوان كان من الناجيين لم يقوم بحية صلى الله عليه وسلم قالوا بحوري يا رسول الله رسولك إلاها يوم كيف أصنع سيما سميها لما عظم نور كيف اصلح وسواء كما عظم وحينما سوا ويا خلاص سبح وبن هذه هديه كامله فقال الله رسول الله ماك بودي صلى الله عليه وسلم كل بدلتين لا يفقصته كل بدلتين هديه قصه وعقيبه هلاك سبدان كل بدلتين لا يفقصته وعقيبه هلاك سبدان يلهدي هذه هديه كامله فنخرها قورع ثم القى ilaada caa ku sheeeyii qorto ku xibleeydan kusoo hoggaamisay fiidamiyaha iyo jeedo ku dhaxtoor suma khalli abbalay bilahay iyo bilalnaas ka dhaho haddii sidoo u dhaxaysa iyo akuluunaha haysta xuraane hadithka abuu daawud baa soo saaray fiitaba alhajj uu soo saaray abuu daawud baa soo saaray barka waylahu sawal سواب وحوايا متصل أحديثه الله استعادوا عليه الصلاة وحدثني يا ها وحدثني عن مالك عن مشهاب الزهرية عن سعير المنصيب أنه قالوا حبيث من صارت عفت حين يبذلت من تطوع على الصلاة فعرض بديها لانسنته فنحر على الدولعة ثم خلها أبلايا بينها يدي وبينانها صلت الأحضر يأكلون. يأكلونها يسكعراني فليس على يدو شي سمعها شيء وحبا وإن كان منها أضو كعر وإن كان منها إستقوا هضوح كعره أو أمره من غف يأكل كعر منها حكذا غرمها ومكنبيا وآيها الله مستعى عليه التخلاق مارك وحبك كعره ما أي ماركه وحضونا هضوح كعره وحبك كعره وحبك كعره وحب وحب وحب بدل كيدي مضح لي وما انضمنا لكماله لكن قفكا هضوح كعره أما قفك لأو غني أما فقير محن أغضبه عند المالكية أي مالكا لكن فقير قد نمنا بيلي وفقير قد تقل لقوة تركينا عراب وسوق غري لكن مالكيا وحقا وأن صواء كان غنيا أو فقيرا وحويا ومقدم إياه من يناهر ومقدم إياه وآيه اللهم سعى وعليه وحدثني عمالك عن ثور بن الزيد الديري عن ثور بن الزيد الديري عن عبد الله مثل ذلك قوله لقد وريي او قول عبد الله سعيد بن رصيف يعض ابن عباس لقد شيكي عبد الله عباس كل ما هي امره خطاب علي بن طالب عبد الله المسعود يفوق حبض لي وحي كتجين سدا سعيد بن صيبو حديه مر كان يسوح كعره انا افتره اورينه كعره و وخليا بدلكه لو لا <تصفيق> <تصفيق> وحدث عن مالك عن الشهاب الزهري انه قاله حوري من اهدى قفلك حيه بدله هذه جزاء المرخص حويا ابو الغداه والله قولها معناها شيء له لها او لدن اما لدر با له لها او حويا 32 فاصيب دوالا اصيب هديه في طريقي وقضي فعليه بدلوا ka qadcela ulayahay yacni ma wabaal waxu kala qaadaya hadiyada halaagsantay uu waday haddii sunna ahaydo shay waajiba ahayl oo sunna ahayd iyo aba qatib ma la bulayahay oo marxuud dalkeed lagu mare ilaa idaa wax ka curtsadigu waa xukumaa oo markaa waajiba ayaad la yimaa islaamkaas waayay xukumaa dhalkayriiso galay islaamkaas fa calayhi badal wa amar ka badal koodo samaynaya ama badal koodo buhula qaliya badal koodo buhula qaliya ilaa raashir وايها اللهم صعوا عليه الصلاة والأخ لكن الكلام السلام أبا خلا يلقى صارو هذا الواجب كيف يلقى هذا الكلام قبل النحر ما لن يكون هذا الوغة إلا قوضا عيو ما لقيا الجماهير طوحيقا أفكر إسكالها إياه تاجرين تكريس فقران قوضا يتوضعونه يا ما يب كرا مقب الس بك بعد محح إكرى ح بد الكلو بحيةوسع قوابددل الكلو ببحية مأ ان بدل الك ق أ ببح هييا ال اللهغل لكن تن وواجب ك مرةدي على سمت جو هيرت سكقى ح ق يع ماال كونجره ري ما دا بددل الك لغرح لكن ما ايب كرى ماري مقبوا جواهرت ال قراء ويبي يحدثني عماره عن ناشع عن, عن الله بن عمر انه قال وحلم اهدى بدله تنقفه هديه وحوى صوت حيه فبضلت هي هديره له الصوت وما طرد دباته فان لا كان لذره فان لا هذا كان عند تنبل لذره بدلها بدل كد دحريا وين كانت قوعا حضنت الصماء هيدا فان شاهد ضلنا لها بدل كد بحل وان شاهد ضلنا تركه وسكتي waa haddii la aqbariye alla wasbiya oo bagli ana ilmu iyo quloonni la yaa koobay la yaa koobay saaxib la hadiif qof hadii la saaxibka filjigaa kama koobay marka saxawayaan shay la guulayo cisaha waxa lagu wada ugaarbu masaalad dilay ugaa badalkeedii weeyaan taasoo lagu wada iyo wal nuska marka amalka kamida nuska wa ايوه استراحه مالك يدو مالك يدو النص قديه كبيره وحا كوان قف في مثلا الصبر وقتي وقتي مدخي خيره يسوغ داري اي مدخي خيرتي كاسوك وحا الاهن وحلغلي اذا صاباه أبو حدي المحرم قفكا محرم كهدير يسيوب بابي إذا أصاب أهله إسلانتيس مركة جماعة ابن الرشطي القرطبي المالكي وحشا يكتب كسا بداية المسايد ونهاية المقفست وحين مركة واحد عمد يسكوها فقفكا جماعة أبن الوقوف بعرفة فاستدح قف الجميع قفكا جماعة مركة إسلانتيس قبل الوقوف بعرفة عرفين توليستانين كهر hajkii suufasaahabiyi wakadalka qofka marka subax weeyaan muctamilka soo uleestay marka subax weeyaan islaam Allahu subhanahu wa ta'ala isaga wari Ka'bada uu ku soo wadeeyo dabaafkin sabayn sa'yiga iyo safa iyo marwa tan sabayn islaanti si jibaaca kaasara isagu wuxu sameeyay marka subax weeyaan وقوف عرفه عرفه والكادستالتين كد يا اسلام تادي جباعدي عرفه مرخايستالتين كد يا اسلام تادي جباعدي صابلك ورهني يدا يا مرخمك بالستالتين كد يا اسلام تادي لا فلانتي جيوصل عقبه ولي عاده تورانيب وحاوي تاسو خلاف كد لا حدكيس ما فسخ هذا يا يا بس الاخلافيه وعلمنا الله تعالى عليه واسكو حيارا وحله يي مره هو فسحابيه هذا ايوه ويل ارقدون لاي وي اللهم صل عليه فلان ها حدثني يحيى البارث انه بلغه مال وحسو غاراي قال عمر هو طالب وأبا فريرتا سئلوا إلا ويديه أرججوا اللبه لويديه لأنك أصابك أعي إمرأة أهل الهركيسي لأنك أصابك أعي أهل الهركيسي وهو محرم إستقعوا محرماء بالحج حجي, حجي حقي معناها قطاروا حيراهن ينفذاري إستقعي إسلامتما ويفل ليا حجي بمعنى يمضيان ويسي وذيان لوجهه ما بأسي وذيان حتى يقضي حجهما حتكوا لا اله دبستريال فما عليهما دشودا وحا حج قابل سرك صوص على حجكيسا ولا حدي يا حذيو قالو وحيد وقال علي بن ابي طالب وحيد واذا اهل ملقهي حطان بالحج حد ملقهي حطان بالعام قابل صلد خصوصه على قاوي كانت تغيا حتى يقضي حجهما حتكوا لا اله جبريان اولا كتليه الاطروس كله قريه سي واجب وكف عادي وهي اللهم صل على سيدنا الخمس اسئله ده يا سيدي هات اللهم بس ال اسئله انه كلا فحل له بساله وبساله ايه حدكي هضوف السؤال عباداتك لو ضغطت برخي فسخ هلال لكن حدكي عبره ايغا واسي واديسه واهي ويحرض المضي فيما فسدا إلا بحج واعتمار أبدا وإيا ورخو أمرك على القرات إلهي له الحيري وأتم الحج لله ورحاتك يا عبرنا إلهي دلت ورنا ما يسترع وإياه الله مستعى وعليه إياه إلا أنت عبرك على القراتي وإياه وإياه أنا لا أشأل أسألك إلا فهمه بأهل حجك يقول ورطه بأهل كاوي ما يسترعي يا دايسوا قرلي صلوكه ببل لا كيدا سو سقد الى حجياب واجب جوا لكن تحدث بيسمينا يارو وايد كل يا عالو بدون بهل قد حت قد ميصالو ورالك يدوكم اي شيء لها مرخص ويسوي عليه اللهم صلوا عليه ها هدي يا لصوتو هديها لفتيده وي كو واجب يسع يربا لا يزده قلبو بين جهه واحده مرغتين مرغش حديثه ها اوقفكم رؤ منك اذكريه لبا جلد لغوه قليلوا اه مره دي له قدقه برلمان يا نغدغ الساعه مره ديك وتكبر لاديره عمالك على حمد سعيد الانساني قال له الصبي عون بغلي سعيد مصيبو بغلي يقولي صوله ما ترون ما هذا القيسيل في رجل للين كو وقعوا قد اي مراتوا اسنان هو يسون محرم الريح جلعوا لك فلم يقل لكموا فلم يقل لكمين اذن القوم قوم كي شيء او وحبا يعلقون وحده جواب امير علم فقال سعيد حيري ارى جوابي دقيسه كل الرجال دا وقع خط اي بي واتي واب اي وساتي سي وهو بحرن استا او بحر بحج ه نقطه عمرها النقطه وايها الله صلى عليه وسلم فبعث وحفرين الدره الى المدينه في مدينه يسال يسوي ديليا ذلك كاركاس فقال وحيل اهل بعض الناس تتخبركود دي فرق قوالا كلا غيري بينهما احدوزه الى عاب قابل الى صلفه صوصد يفرق قوا له كل غيري الى عام قابل قولك متقاله يعني لو حكوا صلت كذا صلوت تسوي تسوي دي وقتي وقتي يجوز وين الله وما اوليد الباجي ساوو منطقه قال يراه سوو حوت البارحين هو لو تعالى مسالها اه المنطقه قال اختي سريجي ويا شرح الموطا wuxuu ku sheegay raxiimowu subaalahu jalabku waa madbuu'a sidna warqadiga ama farjilad baa la soo orday hadii la la asagu jalab beer hadii la isku culculiyo marka wuxuu arisay qolkaas wuxuu suuud noobay xuquuri ala soo yil inbar oo ku jiro ayaab khas sadamtay ba wuxuu adey kale قال سعيد وحيري واكل عبديليه لينشد حفل لا لوجهي ما وجد و صداه سكا سقدان و حدثه قبي وقت فليتمه قبي استلال حجهما حد سوده الذي حكى سو ارسدوه في سابيه فإذا فرغ مركيت كفاروق الله دعاو يسمي قريان فيبادر ركه ما توصى عليه له حج مقابل سنك سوسقد الحجم عليه بالحج حج فدلك روحه محل غوره واعطى السيد مولادات دي الا ماشي بالكلبه ما دي لو اسكو غارت عليها او عندو ديره حد باء سوسديه عصابه كثيره قالو اصفر يجي دور خاصه وحاوا وا امر خاص حوايا ما لشي قدامو هاي رو بلاقا ديا هذا ما خاصه اللي فاتي حالنا واي راهم مستعوا عليه شغلان فعليهم الحج حج ودش ود امر والهدو يهدو ويهلل ويحرريان بالحيث يلبى كحرريان هله اي فخبل حجه ما حد الذي حد كاسو استداه افتابيه ويتفرقعالي ويكلتشيان حتى يقضي حجه ذا حد سوي لاي برقص حويا حتى يقضي الاي قوتال حجه ما حد فوقي ها الله سبحانه عليه طلا way qalada waxu wuxuu u diyaari way hadiyadan way hadiyad bixil dhammaan labadooduba iyadu hadiyada laga raqisay laba laga raqaba wilo soo wadaay hal hadiyad boo daa ikraab oo dambayso la shaa liq ay haas keyseysay sadaxad ka wada tiri hal hadiyad ku bilowle walaaflex buu wan qahdiiraya ha labay kala daawano haddiu qasbi oo qasb uu marka وحال وركه لخوكري وحال له لفرقه صحويه ال وهذا قول ابن عباس وسعيد بن صيب وابراهيم اللخعي والضحاك ومالك والحكم وحماد اي مرض وساسقلا وايه اللهم صلي على اخلاق عطاب بن ابي القباح يبله ابو الشافعي وحي قبر هل هذ يكلي او و ايوه وخا هذه الواجبيه واضح هي واجب جماعه صباه هي وشافوا يرقل باله لو جيره احمد جماعه بعد عليه حطين لوج جماعه عينه صادحه بعد عليه حطين لوج جماعه عينه صح لو هذه لكن قال جماعه كريه هطون عايه حطتكم حسابوا قوه قايل جميل خلاه وكان دايح ويلكمك يوم شاف عي يعطبلوا برباح واي الله والصلاه عليه وسلم مال بلد الله تعالى وحج في الرجل لنك وقع كدعي في مرات في الحج حجه فغيره لنك وقع كدعي في مرات في الحج حجه الحديث بما حين هو بعيد يصعب عرفه بعيد وسوء طور بحيثه وبيده يدفع ان سوك يحاول عرفه عرفه هو يرمي الجمرات بضع وكان صمري وقوفوا عرفه فهر تنهطوك الجماع صمعيه وإجماع إلى مركة صحيح وحكي في السهل لكن وقوفوا على فد بريد حديقوا مركة جماع صمعيه في لا تنهطوك الجماع في السهل يحجكو تحيبوا كادن يحضر وقوفوا على فد بريد وإيا صداء فحل وايها الله مستعى وعليه تفلع مركة في رجل له وقع كل عميباته سنانتيسة في الحج حج كما بينه وبينه يتفع من عرفة هي ما بينه هو انت و بينه يدفع من عرفه عرفة انتي استاجيه كتلتام كده انت ودخايسا ويار من جوله جوله العقبات سلطان كده انت ودخايسا انه يجب عليه هذه هذه قوه اجبسه وي حج قافل الى سلطنه التواصل انه حجيو رغم فساده قوه يوالي قالو وحول شيء كان اضيت حسابته جماعي جماعي اهل وريف في سبعه القبيل جوله جوله سلطه قوايتها صورتين كديب فهنا ما عريت اي اعتبري راينه عمره يسو ويودي هذير وضحيه وليس عليه دشي صلاه حج قابله فبلات شغل القاده يوم وقوف عرفه لفكيس دبله 20 سنه قاديا وقوف عرفه دميزه وجمرط العقوبين صورت صولا كوار مجباعي وفساد يمر وجمرد العقوبين صورتي كدي بارجه توبنات ديهم الخجاعي بف سعيد يلا وحوج هلكه اساسا راجحوه ولا سيدنا الشافعي لبا مس وحيد حج كلوه حلاله غليان لين الحج التحللاري ما غشاب لبا حلاله غلياهو الاول يحصل بثيل من ثلاثه صب هذا فارغ ومبركي يحوي جوره العقبه في الطواف اللي فاضها في حلقا سو سبع ماها سبع ذا بكري مره س ايه 2 بكري مره سويه اي حلاله وغي حلاله وغه dhor qabo yar wax ka saa xalalo ah wayhi kersa dadka oo sameeyna wax walba halaal wa ilaa islaati oo waa halaal iyo baa laakiin waxu qaba sadaxdan mid kamidii markuu sameeyay laba oo harseen ee hel iyo wax halaal oo hor daday saafiyi waxa uu ilaahin sadaxda laba kamidii markuu sameeyo intaas igal dawayo waru وايه واصح قال ابن ألقى حلو الله تعالى والذي كيفسده فسهده لحج حد كاول عمره صعبر الله حتى يجب عليه الهو كواه الدماء يمر قافي ذلك قال هذي هذي يلا يكواه الدماء يسفل حج حد عمره صعبر الله صعبر الله وايه هل قافي له وحقه ايو جمله معترضه سو دخ غدي خوك بي هلك دبوت شيله هذاه لقبها كدخميله ولذيك يستدف فس هذهليه هل حج حجه او العمره عمره فس هذهليه حتى يجب الله كواجبيه عليه دش في ذلك الله يديه الى في الحج حجه احريسه او العمره عمره احريسه والتقاء الاختيار الى بدل كلما يعني هذا الفوح سوحدها والذي كيسد كي الحج حد فسادله يا والعوره والعوره فسادله يا هي التقاء الخثارين وياه خرق وكا خير سركه وحا ويا حتى يجب عليه في ذلك الهدي في الحجه والعمره تذو ويجب الاعترافه جمله اعتراضيه قصد طالبك اللحوه الاخسته لبك تطبكوا قلب ترسيده الله الله ila qawaid al-a'dad wa hi al-shabl al-insani yakka ka ay sana loyaqano buqdul labib kula loyaqano qul labib kula islabar khas ibra al-shabl al-ansar ba'sara musil al-tullaf wu ka hadna afr bab wu ka ka ha al wah raalika guridiisa buqdul labib وزعنا صالو ورجل ليلى ابن الاعرابي لك قال قال اسمي يماه ابن العربي وائل اللهم صلوا عليه وخلاص طول له سعره ده وحرمه خلاص هو والتقاء الختان لمده جديدوا قلبه ختانها وح الله يستقولان لك لك رجا حب يسترك ختان لي ده ان قبه خده كده ده سيسما ما ليرا خفاط اخوك الضوي والله ما كد دوى يا اخي فاضي يا لكن من بعد تشغليه ويانه هننكا خوج بالولفه خاصه وحا الختال الوديير التقاء الختالين ويانه ان لم يكن واللم يكن حاربنا ضاء بيدافق له صوبوديت بيبه ييرا كيمله وحوي اوبلبه ييرا كيمله رودج بعفاش في ساعه معنا بيصل بها ها وايه. الله سعى وعليه وعليه وعليه الله سعى وعليه قال وحولي ويوجب ذلك أيضا ويوجب وحواديني ذلك أنك أيضا لقضي الماء الدافق بياه الصوب بوضي إذا كان منقي بياسيه من مباشرة المباشرة يعني وحوليه حتى وحايا الوادين ليسا حدي قفه ومركز حاوية السمائية مباشرة السمائية قفه وحوا السمائية وحويا ا جماع مرصمي. لكن اسناتي سغهواها ولا يا رب واشر وسوي مباشره ولا حيلها الى سوق البشره بالبشره بلا غير حائل بينا لمده جن او استابته وحا ويا له استابسيو يله وحبراي لو تاسي ديخني بده بيس وحاجب رجال هاي في ساعه ديه واي هي فأما رجل ذكره حصوصي شيء شيء حصوصي حتى خردنا منه الله يكسره بحيب رغم بيدافقنا ببضية فلا أراه ما أرقي عليه دوشيسا شيئا واحدا لكن جماع ابو في حصوصي جماع ابو قفي حصوصي كذب ابن يقيه ما ديل كما قاله هو لا يسقع وهي يسقع عليك الوطاس وكالي سوصات ما وهي قلق قلوس إله وابن سبحانه وتعالى قلبي قوي حيكسه ونعه يا هذا ما هنكر فيه آه. واي ورا والله الرجول لين بالبلها دودن كدو ابنته اسلانديسي ودن كداي ولم يكن من ذلك باء داشق ودن كدو وانا بيسوب لوين بجلان لم يكن عليه في القبلة فشربا هاريو الا الهدي هذه بويان لستيدي با هدي لا غوابي وخنا داي واي صاتفر خو شدن اجلاب يلون خشكه وتادي وتدوا السلام وغرخناش قلت لهادي واقفي وحدات بحوي يشربوا كثيره حتى وح سلام عليكم ورحمه الله طاف في دكتي وايل لازم على الله طاي يداه حصرته كبدهن سكون يكون عليه دشيشه فاه في القبله المنكسره إلا الهدي هديم وياري وليس على مرأة تقونا دوشة لباها التي يقونا سيصيبها الزوجها زوج يدو وهي محرومة يدو محرومة من عارة أورج يدو الجماعي إذا الحج حكتنا حديثة أو العمرات عمرنا وهي يدو الله يسنى في ذلك كان بطاوعة كواتنا يا عيسى إلا الهدي هديم وياري وحج قابل إيا صالك سواصل علينا يحجدو إلا صابها طوك واسيبي فالحج حكي وإلا صابها ط وإن كان هدويها أصابها كيكو جماعي فالعمرة عمرضة فإلا ما عليها هدوشي لوحا قضاو, قضاو العمرضة عمرضة برخص حويانا قضاي عمرضة إليس وقضاي سرحة اللتي عمرضة أفسدني في السهلس إيه والهدي هديو واي لا أستمر بشي أشعر أنت أسوأ واياه الله استعوا عليه الخلق خالق المسلم دي يجباوا gabadhi markaas xawwaal iyo iyaga odaygeedii hadduu jibaaco dhowr jeer iswaaltu dhowr jeer atuu jibaaco ciyaar yar ayuu ka dhawraan hadii ay wada qareysanba iyo haddii soo socdo iyadaa koor furq iyo iyadii dhowr iya barxaa xawiyan salanka soo socda iru xaje marxas wayaatu barxaa xawiyan haj barxaa xawiyan lagu jibaaci haduu ubro dakhle ku jibaacila ubroda ila soo qadaysan baa lagu leeyahay aw salanka soo socda soo qalayso haddaba had qadaysay دا الله فساس كحد شي لا لا قيبيا انو جماعه كفساداي ي وقوف وقوفه عرفه اي <كتغي> وقوف عرفه او كاتغي انو كفساداي مرقاص وقوفه عرفه او كاتلي هادوك ادو كفسا هادوك الوضع حيكون بين الصفاء والمروه و خيا دبا يسليصو صلى صوص عمر اي صوح الديسو يدر واي كوي جمعصيه لكن خلاف كتاانيه قال باو مالك إيه الشافعي. إيه هي الشافعي هي ماو احمد ابو هي الصفياني الثوري هل هي الاولى هي أبو حريف الهدية اللي قلت أبو قبا أمركم عليه ذو طاوحه أولا جراهير تكورنا الميع من البنان وحينا هدية وحلوه ذلك يا هاي ستنقى صوص عمين حجيوه أضمت فيه يبيني لك هذا قسمي حاجك فسهات كيسه, كيسه على أبو قيبني إنه وقوفك عرفك التريتان كيسه كفسه هاي جين الجماعة كفسه هاي جماعة عدو كفسه هاي إنه صوح الجماعة وأقول لي يا ستنقى صوص عمين حذير وأقول لي لكن هو الحج انه هو حق حق ضبيس انه كان هدف فسادي وواجب وطول واجب جماعه من دوال وجب عصيه السمكه لكن هذين باللي يقول هي حي بس القمله خلافه وجدل وحنا اللي ما هو مالكي يا شافعي يا احمد يا ابو صوري يا هي السوري يا جماهير وهالعلم هالفتره هذه يا اهل قلهيه ابو حريف فاضيع كل اللي بوده قرصا وحوري هذه اللي قولي. وي اللهم صل وعلي سيدنا وحدث لي يحيى عقبالك اي حب سعيد رساله له قال وحنا اخبرني صلى الله عليه وسلم ويقول له الا ما يوبن الساري خرج يربح حاجه حله وحجيه حتى اذا كان مرفا بالنازيه بيش المعزي ليره لا سلت مع هذا ويه. لا ازيح واي لازيه وقلبي اوبياك صبر قدان ما saabar ka u yahay aa badii ku dhawdahay dhariiqii ma ka toodan ba ka ila kutalay badal qawaaxilahu geeli waday hadii dadka kalbay wii inoo qaddiba uu ku galay suuudii dayo markaa waqtii wala qeyraaday wii inoo soo raqdib uu galay cala ur iyo khabbaab yubna nahri maliktoona dadii ciida xaqo qofii arsootii subax salaamowaa isla baad soo galayba laa tootoor soo galay ذو كربي عليك الله ورن فقال عمر باوي حلي سرع كما يصلعو المعتمر قصع عمره عمره صبينا يوسو صبيه ثم قال حلال صالح قال حلال صالح حلالودي على عمره قف السبي بحص صبيه موافق ايوس صبيه صعيب والبر الصفار والبروارو صبيه حلقي غرو صبيه صباح صدخاشو صبيه صباح فاذا ادركك الحج حسبه قصاله لقاء غابنه صار خصوصه فحجج حجي واهدي هدي استيسر يقوفوا ضاله وبيهدي هديات وحدث لي عبالك الله في هذي عن, عن صليب باليسر الله هدار بالاسود يا جاوي هدار بالاسود اي جاء وعور هذي يا جاوي والله احرب عليك يا اولاد والعمر هو خطاب له انحر هديه هذه هديه سوق دعيو فقالوا يا ابي الوبدين فخطاره العدة ترذي أخضع له وحكوك في لي العدة ترذي وصال وحكوك في لي ما انتهى بصغارك بوزيل كله حمل لضعه كل واركة ألا هذا اليوم مالك يستغيي يوم عرفه مالك يعرفينه يوم مالك يستغلانه فقال عمر محيري اذهب إلى مكة مكة حق لنوقع فطفق السؤولي عن السادقة يوم معك عندك كل سؤاته ولحرون قولعه هديه هديه ذكار معكم هذه الدنيو الدين ومحلقوا حيرة من الحلة ومقسروا القامية وراجعوا وردوا اسكن الله فإذا كان عام قابل صلت الصوت عن فحج فحجوا حديه وهدوا هديه بحية فوالله يجد قف كائن هديه وهديه فالصيام فعليه الدشرة صلحا صيام ثلاثة أيام صدق من الوجود في الحج حركة الحديثة وصباحة صدو الله إذا رجع مرغو صلق الله قال مالك الحوري وما قرر الحج قف حجك حريرية يو العمرات عمرضة ثم فاتوا الحج حسفوك تغو لا عليهم شيء سوحا أي حج قابلا صلق السواص عدنوا حجيو ويقللوا حريريو بين الحج حجك إيو والعمرات عمرضة ويهديو هذيو بحيو هذيو لما هذيو هذيو, هذيو هذيو هذيو ولقراره لقراره الحج مع العمرتي وحريرت حجك عمرضة حريرية وحجك يو عمرضة قف حريرية قارك وحلق لغمها ايوا هذه هذهو اللي ما فاتو وحيد كتغى اه و ديال الحج حتى كان بابو حبيب الاصاب اهله وصف قبل أن يفيده. الله إبالي. اي فيضه طواف الافاضه سوا لابل اي فيضه على المحاويه طواف الافاضه قالك بصبرعه بارك السديات و ما ها حلم العرق قالك شنو ناد واحد عوقو عرفه بارك السناد و قال الى القرى اللهم استعف عليه خلاص في من اصابوا من اصابوا قرى سي اهل اليركيسي قبل ان يفيض السور قوافل الله ايمان حكم في صبح القريه بحاسه كواجبيه السيد يحيى عبد الملك عربي الزبير البكي ابو عبد النبي البكي وبحمد عبد الله بن عباس الا وسيله ولا وقع في قعي دبراتي باهل اليركيسي وهو ببلال داشاب ولاي سوقسول قبلا يفيضا موافر فاضي سوق لايبل فابره الحرب بذلتل كيف هداو قروه وحدس لي على بالك على صول او وخليه حدكي شي بف السحابين لكن هديو بالغرقه وارما قرات سا سوق هديو ريليغو موافر فاضي حد يصلات يسي وجباعو ها حديو بالغرقه حدشي بف السادي بقبا يوم باريساسو كودا حرفيه ريسورس لكن شافعيه يا حلال الدل و خيره هي حجبو فساده والفساده بل يعتبر قفط على لبو ريغو قايبي مالكيه وحرفيه وبحيل الراس يو وفساده و خيره با هذه يوبال رغبه شافعيه وحلال الدل خير ايو يا عبي ده الله نصعوا على تغلك واحد سريع على بالي على واي هي على اغربه البوله بن عباسها قال وحور الا عبد الله ولا لين على عبد الله بن عباس الكور ابو يار الله قال لي يري الذي فيصيب الجماعه اهل الخليجه قبل يصيبه توفر ص الله سوله يقول يعتبر عمر يسري ويهدي هذه ببحري واي هي الله سبحانه وعبد الله بن عباس سيده ابو يار وحدثني عقبالك الله الصباح عن ربيعة من عبدالله عبد أحمد وكبغلق ربيعة رغائي ويا وعليك الله يقول رضو وقاهر بيك وملاهيم في السناء قبيب ويا شديد لك لا كفيدة يقول وحليا في ذلك أنكاس مثل قولي أقربتها عبدالله أبغاز وحليا هي وحليا هي قال وحليا هي قال وحليا وذلك كاسر أحب ما شيك خلوك كعيد بديها ويا وصبعتو عن مغلق إلي حقيقة في ذلك أنك أفصى أفصى مسوي له بالي كو بالك بالويدي الرجل اللي بالويدي او لا سي الاوبي الافاضه تطوافر افاضه حتى خرج ببكته بكوهكم حيوان وسائل حصيره لتاف البوطه وحكني وسائل لاذو طبسك كلامك بهني بسين غلط اي ياخي هو حلي راحه يعرف الجوهر الا اهل هوا جوهرك اهل كدو بيقالها جوهرك اهل كدو بيقالها إه رجك لفطاتيل شبابا أبدوكم في الجوهر الجوهر لما لو روى قولي فساتين بمرقسين ينبوذي بعض حيان الله يتعلم علم الحديث إلا في الرجال رقق قواتها باقر أبداها قواتها نوالبين روح قواتها تطوير حساسية كووض ثالث ماذا لك يا أبو يا رقاك فامك في محاول فالله يتكسب والله يتكسب وفهمتها ونرغش مجره ونروحك كوضاء قواتها ونبذلها لكوضاء ابو لك يحوي من اير او عص وبركاس نروح من غطات هاي وصلناكم انت اللي هي يا والله برك لكن جاهل الطهي عليه الله هذا برك وخذ الرجل اللي با لويديه من حتى خرج الله كمحي ومكسه مكا الله كمحي ورجع الى بلاده ودك يسوي كل فقال وحويني كأمومة قيبة يتوب يقصنقه نواف لفاضيه باركي ثم نسويل له إلو ديانة دي لسرغة تجزينا يمت بحوصة تجدونك وحصوصتين هذا يسرع فقال وحويني راوح الهر خيالقه طول اهيد الصواب اللصاه دوار خكي جباعي فلي الجحلقو وفلي يفف واقف لفاضيها صغير سي دبغ ديارته هنا ويكار دي الصواب اللصاه دوار خكي اسيبي فلي الجحلقو وفلي يفف واقف لفاضيها لي يبادو سمليا يعتبرها عمرهيسو ولي هدي هديره حبخيو ورايه بقيمها بوللو هيسغا ايشتري هذه هذه سير الكئيبيو ديك كتبكه وين حره قورعو في هذا ولكن لم, ساقل ساقل معه السوق على السوق في ولكن لم يكن هدونا هي ساق وكي ساق حين معه في على معنا وحراء ببورين هذين يتكفل أضعهم مكان أحذر السوق مكين الكئي بسو أولاك كنت أقول لعلى الله أقلبك ولا السوق مكين الكئي ولكن لم يكن هدونا هي ساق وكي ساق حين معه في عيسى من حيث يعتبره ليشهو كسو عمنا يساق حين فليشترج بمكة مكاكي بيه ثم ليخرجه هؤسر إلى الحل بلاكة بكا ايو كا ايبي حداباي كو كاليفتات ايبيو كدلو بكا كاسارو بلاكاو سارو حاضر فلي سوقه بلاكيا كاسوكخيه بنه بلاكيا كاسوكخيه الىبا كسم كانا كسو عليو سوبيان حرر بهذا كفو قروه وكا اوبالي سي سلم الى هدي شوفوا مالك على جعفر بن محمد علويه وجعفر الصادق محمد محمد الباقر عن عليم بن أبي طالب كان يقولون هنا ماستيصر ما من الهدي على وحل رهما إلا فصله أيضا قرآك إلى هاي وشيقه سبحانه وتعالى يؤيري بركة صحويا فمن تعب العمرة إلى الحدي فماستيصر من الهدي وحد حديده وفوذيه شاطوا أن لا يفأري من عليم بن طالب وحدثني عن ذلك قال لهم بلقوا حسن وقاري قال لعبد الله بن عباس كان يقولون هنا ماستيصر ما من الهدي شاطوا أن لا يفأري شاطوا أن لا ي قال مالك وحويري آثارك وحسوصاري سعيد المنصور في سننه الله من في مصلفه عبد بن حبيب في بسلده ابن الجليل الطوري في تفسيره سيوطي في الدن المنثورة وعيه أبي حاتم يبهيهقي في سننهيهما وحويري قال مالك وحوير وذلك كاسراء حب مباشيكا وكاعد بيها صمعتا للي حقيقي في ذلك رقصاصر رحايا يلي لأن الله تبارك وتعالى يقولو حليا في كتاب كيسا يا أيها الذين آمنوا قوله الله بيقول رميد لا تدخلوا السيده اغاضها دلال والحاله تريدوك للحرم الحرام حاجه القبطين ولقته واقف في الدلال اوبينك ويدك الكبيده فجزاء وحف عليه شيء سو حاجه جزاء القضتان لسباشه انه قتل ودلي وبين عدم نبوله يد حكم وحكم به شغد وعد لل لبل الليل امر خاص حوي عادل الاه ويدك في بدا هذه عاده مره الصبح تذير هذه يبالغ الكعبه تصعودا للغارسيديو أو كفارته كفار قد او ما هيتا كفاربه دعاوا بسكيلو بسكيل ذلك انت وحدق او سياده صونه او عدل ذلك انت وحدق بسياده صونه مما يحكم به وحيث الحكمه واخداميده في هذه هذه التحليله شاطب يا فريا خبيله وقد صباه الله إلى ألوحكم العادي هذي هذيكم العادي وذلك أنقاسنا الذي كيويا لاختراف فيه خلافون وكسولين عند رائع سيدة أصدرهم دين الله ويهي اللهم استعانى طالب الرحيم ذي لنا هم تعالى خلافكم وكيف يشوق السيام وقشر يحد الغف في ذلك هامل الكاس وكل شيء شيء كسره لا يبلغه من الجاره أن يحكم يلغه حكما فيه أحديثه من بعين الأور أو بقربته. شيء كسر لحكومه أيه إن أور لضحه أور لحكومه أمن لا فلاء لحكومه صورة قلعه معنا فالحكم فيه حكم في موحل غرياشات الافرية وما لا يبلغ حقه لأن في اللوحك من فيه الحديث من هو كفارة وكفارة قد ومسيام الصمة او اطعام المساكينة مساكين القوذية مساكينة وايه مساكينة وما لا ينسلف نحاول يدين وصرفهمه ماشينا صيغة مده الدور مع المفاعلة مثل المفاعلة ويا صالح خبيتي يا شيخ كمتبه فاعيله وياي صيغه منتالجو سيده ومجموعه تكسي مجموعه تكسيرك اووزانديس كميت معها كميت هاي مجموعه تكسير خويه بزوزا جديد اللواتن وسه وايه بدها لحد ولو ادري انا سؤال ايش ورقه وحاويه واسيده ارسلها وحن بن خافم بسيس وحدثني عقبالك عن نافع عبد الله بن عمر قال يقول كذا بسيس بن الهدي هذيله وحيف ولد وافغره سو بقره عبد الله بن عمر وحدثني عقبالك على عبد الله بن بكر ان باولاد هل باولادك اظل كل عمرو بن اخبره جوي ورطاي الله هذو خرج جدي للصوص خرج أخ... جدي للبحر ما عمرو بنت عبد الرحمان بعيده الى بكتابك البحر قالوا حي تفدخل عمرو شوي قشي بكثلك لو بترويتي ما له شيء ديرات بكشي ما له شيء ديرات اي غشاي بركاس وربع اهل بعيدها رافض من بيتي عمده يوسفولتي وبين الصفه المروتي صفيه مروتي فرح ثم دخلوا وانا شيء صفه تلبسيدي مساك برزدي يجي فقالوا حي قصانو با بقص على بس ايي بالمركز ح ابو يعيش مع عربيه بقصاري وحول بقصاره على ياكل يعني او سميره يصور قمراتها صاير قابل الشط الدور في حي يمر حلاطين حاروا أم يا ولد حياتك لكدي او حار بس وايه الله سلامه ح صاريه اه هيك ومرخص حاضر وحوصله او يا امر تصرا عدو كيس او ضروا ايو كيس يا تتواصل وياب واططريح المحظورات حاضر لكن روحك هذا يا ويكم على صبح حنته اذا بدهنوا ضبوا الفاشل كمان فاشل في المعراضي في كل كل طير سوا فاشل ارس لا محاوية برما خفيف كأشغال عوحلتي واقف عشل وايه لا واسم محاوية محاوية محاوية دوله مرصتي واقف عشل وارمحا سلوالك سلوالك محاوية مريضة واسم محنك واقف عشل محاوية قاتل بني واقف عشل وايه فقلت لها أحكولي فقلت أحيان لابي فقالوا الحديثة فلتمسين لي اين غادي فلتمسوا هذه حطها جيسوا فيه لأغليبت فأخذت من قرور رأسها بل حينها جيسين ما يقابت حينما كارا يوم اللحظة بارسة وراء برقة هيد لما حشاط الله يعني بحايد أقول رأيسها حل اللي يفرح على حينها يحلها بحينها وكل رأيسي ولذلك الفديا أكوة جز لم تتابع الهدي كل منها يبر حدثني أحياء المالك عن صنغة ورية صنغة ورية كيانا فجل من أهل اليمن كيانا كبيرا جاء إلى عبد الله بن عمر بويب وقد ضفر رأسه من حيث يسوى تدعي فقال أحياء عبد الرحمن الذي قديمت بعورة عورة لصغل مفردة وكرية فقال له عبد الله بن عمر باكوين لو كنت معك معك أدان هلها أو سألت الأنميدي لها لا أمرتك وأمر لها أن تبروا إلى الحرير السمرقاس يعني الحكي عورة لا يحرير السوء فقال اليماني لكن اليمانية اه ذكر ذلك عركسه ولهه اي فقال عبد الله بن عمر باو وحوره خضره ذات صياط ذات طايره وحي السربره وبالراسي كمان حاجه احره وهدي هذيله بحي فقال وحي لراسه هيدي له الاعر على عقبيده اصلان هي على عقبيده وحي ترف ها واي يا الله استعوا وحي لقونا سبا حدي هدي دي صبح يا عبد الرحمن وقال وحوره هديو فقال <تصفيق> وذوري هذيه هذيه بحريا فقال له وحي كنت دربه هذيه قال عبد الله بن عمر الحوري لو لم اجئها ترهني الا رض بحر الجود ابو شاطر لا فريه لكانوا وحا وحا لهس احبك لوكك عزيه اني حقايغا الا انا سويد الصوب راح والله فارغا ايه راى الصوب ما فارغا الا جواد عيفعه وحدثنا المبارك الله عبد الله بن عمر قالوا حاجه يقولوا فيها <تصفيق> المرض محمد جواد ابو حل مرت حلال ورو لم تمت شيء مرت ليسو لم تصب تصد ما حتى تاخذي الايقاده للقرون من القرون حيلك جسيده ها, ها. ويوم القرون الغاسه خلي حيلك جسيس الى كير... اي برخص حوي القيسو كان لها هديل حد يا دوسنا ليل لم تاخذي شعرها تبيده كما قوريس شيء واحد حتى تلحره هذهها هذه ليل لا يدور على وحبك كما الله سبحانه اي حدث لي عن مالك اللي وصي عن بعضه اهل العلم بغى يقولوا سوى اهل العلم لا لا يشترك الرجل لم بين ولدهايان وراته ويسلاته في بدله واحده وكا هذه كلمه ولدهايان ويسل هذه شره ليهدي كل واحدة بيت كسه هذه وهو ولو كيده بدله بدله هذا هو البره رسول مالك ما لو ايديه عبدالقفا لو ايديه وبعث الله بله معه بهذه هذه اللطنة يلحنوا هنا قولعه في حج الحج وهو مهل من عمره تسوع هذه حج اللوغو السلام جالي ايه اللوغي من العمره حج هل يلحنوا من قرعه اذا احلا برقو حلالوغو ام ياخروا من دبوا ليها حط يلحنوا اللوه قولعه في الحج حج الا حج يدقوا الله يباره ويوطواتع سويه ويحل من خو... كحلالوغو فقال محولي بل يأخل ودب ورغا حتى ينحل الله وقرعه في الحجة حتى ينحل الحديثة ويحل المرقب الحلول وما يسور من عمرة عمرة ديسة قال مال محولي والذي كي يحكم عليه لو حكم يبني هذي هذي ذا في قتل السيد وقعد ذلك ذا أو يجب عليه هذه هذه وكوه جبه في غير ذلك أنك غيرك فإلا هذه وهذي ذي لا يقربه هذي إلا بما كتبه يالي كما قال تبارك وتعالى سينا هذه هذي البالغ الكعب وَرَبَّ الْعِيدِ لَكَ فِي لَخِيَةِ بِهِ سَغَالُ حَدِيًّا هَدِيَّة وَمَا مَا عِيدُهُ وَخِي لَغَا سُلَخِيَة بِهِ سَغَالُ حَدِيًّا هَدِيَّة لَغَا سُلَخِيَة بِالظِيَافِ صُورَة أَوْ السَّلَقَةِ السَلَقَاء فَإِلَّا ذَلِكَ كَاسِي يَكُونُ أَهَالِيًا بِغَيْرِ مَكْتَأٍ وَكَغَيْرِ كِيدٍ حَيْثُ حَبَّ لَا لَبَشُ الْجَعْلَاضَ صَاحِبُ صَحْفِ هَدِيَّة أَسْكَرِي أَوْ يفعله صعب حطيتها يا عبد المساكل لقد قوضيتها هديئة إلى الحيل لماذا تطورك صبيل إياه أحدثني عبد المالك عيحمة سعيد المنسان عبد العقوب من خالي المخزومي على بأسماء مولى عبدالله بن جعفر قال له أخبره كان مع عبدالله بن جعفر روحة فخرج معه في المدينة مدينة وكلب حيل فبرغوا على حسين بن علي ميسي ولو ورد بالصقياء راش الصقياء سوق حرصاليه فقام عليه كنت الى عبد الله بن جعفر حتى اذا خاف الفواته تاك بركه بقي خرج وجسكه معناه خرج وبحي وضعته الى علي بن قالب وادهي واصابته عبيس ويصابته ابي عويس وعبد الله بن جعفر هو يدي وياه فرق جعفر وقال كذا او بوكر ما قلت و هو بالبديه السبدي له وكسقل فقدم عليه بوص قليل ثم الى إل حسين بن حسين اشار الى الراس بالفسه اشاره فامر علي فأمر علي علم أبر الإبنغاسي من إحيسا فأمر علي أبر أمر الإبنغاسي من إحيسا فحلق على الكحيرة ثم نسك علىه ويهي الله صلى الله عليه وسلم ثم نسك ومرها كي يدون أعيحانه حقيسا بالصغل يوم يوم يشتريونه ولحر عنه بعيره هل أوربوا كي يدون أعيحانه فأمر يحيى الحون مسعيد وكان في السيء وحقه نجم مع عصمة من عفاكين بحي في سفر السفر الثالثة كاسا إلى بكة بحي والله أعلم وصلى الله وصلى الله على الأمين وعلى آله وصحبه وصلاة